وَلكل امة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين